هذا سليم حضرتك من مصر حضرتك من باكستان حضرتك من سوريا هو من عمان فرصة سعيدة فرصة طيبة هذه عائشة هي من مصر أنت من نعم انا من فرصة سعيدة هذا هذه